وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ أي بركاته يقول الله جل وعلا القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القارعة هي القيامة إذا قامت وكلما عظم الشيء تعددت أسماؤه فالسيف له عدد من الأسماء لأن العرب تعظمه مثلا وكذلك القيامة لأنها عظيمة لا عدد من الأسماء فهي القيامة وهي يوم الدين وهي يوم التغابن وهي الصاخة وهي القارعة وغير ذلك من الأسماء الحاقة وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظمتها وجلاله قدرها قال القارعة والقام ما القارعة لماذا سميت بالقارعة لأنها تقرع آذان الناس ولما لم عندما يرى الناس السماء تشقق والارض تبدل غير الارض في يعني يخافون ويفزعون وتقرع آذانهم وتزعجهم فيقوم من في القبور ويكون لها أحداث جلل قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كالفراش الذي كنت حابسه في في مكان معين ثم فتحت له هذا الصندوق أو فتحت له الباب فانطلق وصار يعني يصدم بعضه في بعض ويدخل بعضه في بعض من كثرته وتزاحمه واضطرابه كالفراش المبثوث وتكون مبثوث يعني المنشور المطلق وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل القطن العهن هو القطن مثل القطن المنفوش الذي يعني حركته ونفشته بعدما كان مجتمعا فصار خفيفا فصار خفيفا فصارت الجبال الصم الكبار العظيمة صارت مثل مثل القطن من فزع يوم القيامة قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الذي ثقلت موازين حسناته بالأعمال الصالحة إذا نظر في موازين حسناته وإذا فيها صلاة وصوم وصدقة وذكر لله وتقرب إليه ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يطمئن يوم القيام ويقول ها أم قرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابه وكما قال الله وينقلب إلى أهله مسرورا يفرح بهذا الكتاب إذا ثقلت موازينه قال فهو في عيشة راضية يعني مرضية له في جنة عالية كما في آية أخرى قال فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه الذي نظر في موازين حسناتها التي تنجيه وإذا الصلاة فيها قليلة والصوم فيها قليل والصدقه وبر الوالدين وكثرة ذكر الله وإذا العمل الصالح قليل وإذا الميزان الآخر ميزان السيئات مليء بربما بأنواع من الشرك أو, أو بظلم الناس وأكل حقوق الناس والتفريط في عبادته وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أمه سميت بالأم الهاوية هي النار الله يعيدنا وإياكم منها قال سميت بالأم لملازمته لها وعدم خروجه منها كما قال الله تعالى إن عذاب, ربك إن, إن, إن عذاب ربك إن عذابها كان غراما يعني إن عذاب النار كان غراما يعني كالغريم الذي يلزم غريمه يقول كل يوم سددني أعطني فلوسي الذي قد أسلفه مالا فقال الله جل وعلا هنا وأما من خفت موازينه فامه هاوية وما أدرك ما هي هاوي هذه ما هي نار حامية فتوعد الله تعالى من خفت موازينه بالنار ولذلك ينبغي على العبد أن لا يفوت لحظة من حياته إلا سجل فيها منا صالحا من قال سبحان الله وبحمده ورست له لخلته في الجنة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قرأ قرأ الله عشر مرات بن الله له بيتا في الجنة حرص الإنسان على أن يكثر من هذا الذكر أقرب الناس مجلس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة حرص الإنسان على أن يكثر من الذكر هذا في تسقيل للموازين طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرة الله يتقبل منه ومنكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته